هيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين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 قُلْ مَا كُنتُ مِنَ مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ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 وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين 110. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي انني تبت اليك واني من المسلمين اولا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 والذي قال لوالديه أُفِلَّكُمَا أَتَعْدَانِمِ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَالَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِهِ وَهُمَا يَسْتَغِيثانِ اللَّهَ وَإِلَكَ آمِنٍ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاعِطِيرُ الْأَوَّلِينَ أولئك الذين حق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليغفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها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 بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكنناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئذة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئذتهم من شيء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 ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون 110. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم